ورؤى وقصائد وردية عيناك ليل صيفية ورؤى وقصائد وردية ورسائل حب هاربت من كتب الشوق المنسيه ورسائل حب, حب عيناك ورؤاً وقصائد وردية ورؤاً يحملني كقصيدة شمس بحرية ومضي طشران يحملني كقصيدة شمس بحرية صبح ذهبية من أنت من أنت وسحر في عيني يزف العمر لأمني أنا كأنك من قمر تأتي من نجمة صبح ذهبية من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحر صل ال حب طانق وش ورديه ورؤى وقصائد